باسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم لقم الليل إلا قليلا نصه أو قص منه قليلا أو زد عليه وردني القرآن ترتين إنا سنلقي عليك قولا ان ناشئه الليل هي اسد وطئ واقوم قيل لا ان لك في النهار سبحا قوينه واسكر اسم ربك وتبت له تبتي لا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون، واحجرهم حجرا جميلا، وظرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، Iadana ake wajaiima akwama za owanti waaza banari mai a matar zofu walarrduaza banari ma ata loojfuuna lodo wa jmanu wakana ti jbau kansba إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كما, كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصِلْ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخْزْنَاهُ أَخْزًا وَبِيْنًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُوا يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَى نَشْيِبًا السَّمَاءُ مُنْ فَطِيلٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْحُولًا إِنَّ هَذِي تَذْكِرًا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِذَا رَبِّهِ سَبِيلًا nawabpa ka ya a mo an nakata komo aadada menuai daili wa niswihi wasursi wa ko if featumina lavin ma Walwooa unyo kadirun lailawan na ha Ali ma al la to فَقَرَعُوا مَا تَيَثَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ هَلِمَ أَنْ فَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرَضٍ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي أَرْضِ يَبْتَغُونَ Wa awarauna ya thribu na pina bobo ya betauna me vazi na i wawarauna yo koti nununa fi sabina takwa wa umata yatswamin wa aqi mofolta وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الْجَازِينَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ